اسمع استنى يا اخويا ده ما فيش اسايي لدخول دول انا عايزك في مهمة عايزك في مهمه في مهمة احنا عايزين ناس كمان كمان يلا يصحى بنفسه عشان صدق الدين عشان صدق ودي مش يعني اللي هيرحب نفسي واللي هيعاقب يحرق له ولا يقدر نفسي ولا لا هلاقي مش صدونا في الارض ولا يسلم <تصفيق> <تصفيق> من مين يا جماعة النهاردة يصلح لتلبية زياره رسول الله صلى الله عليه وسلم من يصعيد قلبه انا يا رسول الله النبي لو عارف احنا عايشين ازاي اليومين دول ما كده ما من ناس رسول الله تواقف قدامه في الموقف المشرف ده بصيت لقيت النبي مشي من قدام مشي الاركيد كان حزين على شباب امته كله النهارده بيضيعوا في احذر عبد الله الراجل الدنيا بتبقى تحت رجليه الراجل اللي احنا محتاجينه النهاردة لازم يبقى يحمل عقيدة صحيح صحيح, صحيح, صحيح, صحيح, صحيح وصلاه ماشي قران يا عمي مش افسر ما يفسر لكن ما تهوش رايح نحمي سكه البنات والشباب من النهارده بقى يا جماعة ممكن يضحي دينه عند السعادات سائل ده النهارده انت بتبيع نا خلاص عندي الرجال يا جماعه يا شباب لازم يبقى حظ من العذاب او ما اعمل اي حاجة. حتى مصحومه صلاه ركعتين يمر علي يوم من غير ما اعمل خطوه لقدام حوضا نداء الى الشباب عند الله خزائن الخير والشر مفاتيحها الرجال رجال تقدر تشيل مفتاح من دول تقدر تشيل مفتاح من ابواب الخير دي تكون انت اول واحد يفتحها اصحاب النبيه لا صوت ابي صلحا في الجيش خير من 1000 رجل ده الشخص بتاع واحد مندوس ما من استفادش النهارده تبقى راجل بجد راجل ذات اراده لسه النهارده مش قادر يتضحى بالستاره لسه النهارده مش قادر يتضحى بالصحوبيه لسه النهارده ضعيف قدام شهواتك <تصفيق> النهارده هي بتفرط تحجدها اللي هو رمز حياهها وطبرها وعفتها ومش مشكلة مش مشكله وستيتنا مصارع اليوم وهو حاضر ورايح الاثنين انا عايزك تحط نفسك في الموقف ده تقدر على هم دي النهارده يعني لو النبي صلى الله عليه وسلم قال مكاني عني من المؤمنين رجال قدقوا ما عاهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بزلوت بجيلا بسم الله الرحمن الرحيم نداء إلى الشباب يسر شركة عربية للإنتاج الاعلامي والتوزيع بالقاهرة أن تقدم لكم رجل في مهمة خاصة.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 من يأتيني بخبر القوم فقال الزبير أنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يأتيني بخبر القوم فقال الزبير أنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حواري وحواري الزبير حواري يعني صاحب الروح بالروح يعني تخيل لو كنا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وجالك النبي وقال لك يا فلان عايزك في مهمة خاص مهمة لا يصلح لها الا رجل ذو مواصفات خاص تقدر تعمل بقى كده زي سيدنا الزبير وترفع ايدك وتقول له انا يا رسول الله طيب انت هتنفع في ايه تنفع ترفع انهي راية تنفع تبقى مهمتك الدفاع عن الاسلام تنفع تبقى مهمتك انك تدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي سفوا منه استهزأوا به تنفع تبقى ايه تنفع النهاردة والأمة في كل مكان لها جراح وألام تنفع تطلع علينا مثلا بمخترع جديد يتميز دي المسلمين عن كافة شعوب العالم تنفع انت تبقى بالمهمة تقوم بالمهمة دي تنفع تبقى الرجل الداعية اللي شايل هم الدعوة للإسلام في شكة بقاء الأرض تنفع تبقى بالمهمة تنفع ترفع إيدك وتقول له أنا يا رسول الله في ايه ممكن تبقى الإنسان المسلم بأخلاقه وسلوكياته. بتصرفاته بمعاملاته ببشاشة وشر الهين اللين الذي يألف ويؤلف اللي يكون بسمته خير ضعيف الإسلام تنفع النهاردة تبقى الراجل العابد اللي يقوله انينه آه في السماء مسموع وبيته في الأرض تعرفه الملائكة الراجل اللي كانوا يقولوا في سمته إذا رؤية ذكر الله لو تمشي في مكان اللي يشوفك يقول سبحان الله ما شاء الله يذكر الله بمجرد ان يشوفه هم دول الرجال تنفع تبقى سمين في دول تنفع تبقى الطبيب ولا المهندس ولا التاجر ولا المزارع المسلم المحتسب اللي كل لحظة في حياته بيكرفها لخدمة الدين قل بكل طرح تبقى مين النهاردة في الرجالة دول يا جماعة احنا عايزين ناس رجالة في مهام خاصة كوماندوس ينفع يضحي بنفسه عشان خدمة دينه مش يعني اللي حيضحي بنفسه اللي حيحرق لي حاجة ولا يفجر نفسه ولا هؤلاء يفسدون في الارض ولا يصلحون لا انا أضي أنا انا راجل بمعنى انه يعلو على شهوات راجل بمعنى انه عنده استعداد انه يضحي بنفسه وماله وقصرته لقبل اعلاء راية الاسلام راجل يعرف معنى كلمة المسئولية ويشلها على كتابه راجل بمعنى انه عنده عقش وخبرة وحكمة فيقدر يتغلب على الصعاب اللي ممكن تواجهه في حياته هو ده يا جماعة الراجل المنشود في المهمة الخاصة مش معنى كلمة راجل هنا ان احنا قصدنا الجنس مش قصدنا ذكر وانسة لا في نساء قد تكون بنيتراجل مين يا جماعة النهاردة يصلح لتلبية نداء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من يرفع أيضه يقول له أنا يا رسول الله اتطور معايا بقى المشهد ده ان النبي بيقول لك يا فلان عالم انا عايزك في مهمة عايزك في مهمة بس مهمة خاصة هتقول انت ايه مبلش انا اصلا انا ما اقدرش اصلا انا ما فيش خايدة فيه اصلا انا ما عمدتش حاجة قبل كده زي كده طيب ممكن تشوف لي اي حاجة سهلة اصلا انا مش داري بالله حواليه معدين لو قاعدت بينك وبين النبي بيطلب منك مهمة وجدت شريط الذكريات ومر عليك انت عايش ازاي تفتكرت وانت قاعد قدام الدش بتتفرج على الفيديو كليب والاغاني معدين تحول على مطش الكورة معدين تفتح قناة الجزيرة تبص تلاقي صور التعذيب هنا وهنا تكش وتقول يا خبر بيض يا عم احنا ملنا بالناس دي يا عم احنا مش قاب الناس دي خلينا في حالنا تحول تحول تلاقي امه من فلسطين بيتفكي على ابنها اللي مات بسبب قصف صاروخي منطهيمة. تقول لا حول ولا قوات الا بالله. ربنا يتولاهم. معدين تحول تلاقي حفلة المغنية فلانة. قول ايوه هو ده. هو ده يا عم. مش تقولي الحاجات اللي بتعتمن على الواحد دي. معدين تقوم تجيب بلاي ستيشن وجيب صاحبك تتعد في العب ساعتين ثلاثة. صاحبك يعود يحكي لك على مغامراته مع فلانة مبارح. قد ايه عارف يقولها بكلمتين وبقى زي الخاتم في صباحه جانها راب يد ده النبي بيقول انا عايزني كمين ما احنا كده ما ننفعش ده النبي لو عرف احنا عايشين ازاي اليومين دول ماناش وش معدين طاقت تفكر وتسأل طيب بجد وانا هنفع فيه في فكر الضغط تقول طب ما انا بنجح كل سنة بكم مادة مذاكرة ليلة الامتحان ومذاكرة من وقت شاكر ما هي اللي بتخلص كل مرة الموضوع فانا الحاجات دي حمتع فيها ازاي والمواد دي اصلا ما كانتش في دماغك ولا اصلا المواد اللي انت كنت بتاخدها كنت هتشتغل بيها ولا كانت ليها لازمه اصلا اتصور بقى النبي صلى الله عليه وسلم انت واقف قدامه في الموقف المحرج ده وفي الوقت اللي انت مش عارف تجاوبه وشريط الماضي قاعد رايح جاي قدام عينيك بصيت لقيت النبي ماشي من قدامك مشي واكيد كان حزين على شباب امته اللي النهاردة ضيعوا سمته اللي خلفوا اوامره اللي بقوا النهاردة عايشين بيقلدوا المغني والممثل والعيد الكورة وهم دول بقوا القدوات جريت علشان تلحقوا رجعت ما لقيتوش أعدت بينك وبين نفسك وتحصرت على حالك بس لقيت عندك في البيت مكتبة كذا فيها شوية كتب وحبتنها زينا عليها كوم تراب شدت اسم كتاب اسمه رجال الاسلام قلت بص هم مين بقى الرجالة اللي النبي كان أصبع عليهم فتحت الكتاب وأنا أفتحه معك النهاردة وحوريت مين هم الرجالة اللي كلفهم النبي صلى الله عليه وسلم بمهمات وشوفوا ازاي كانوا قديها وازاي كانوا فعلا نفتح نستحققل صفحة صفحة الاولانية مع سيدنا مصعب مصعب ابن عمش سيدنا مصعب ده يا جماعة كان شاب من شباب مكة معروف بانه شاب غني تقدر تقول عليه النهاردة ينتمي الى الطبقة الفاير ستار خمس مجونة كانوا مسميينه أعثر أهل مكة لما يمشي في مكان الدنيا كلها الريحة اللي حطتها تم للمكان كله سيدنا مصعب لما امتن ربنا سبحانه وتعالى عليه بالإيمان والإسلام الأول لاقى صعوبات وشدائد أمه شدت عليه على الآخر زي شباب كتير النهاردة بتبقى هي دي مشكلة لكن وقف وصبر وقدر يتجاوز أول ما احنا. شوفوا بقى سيدنا مصعب ده بعد كده الأمور تضيق قوي قوي قوي. على المسلمين في مكة فاستأذنوا النبي ان هما يهاجروا فيهاجروا ويروحوا للحدشة يقولوا فكان مصعب في الحدشة يلبس المرقع بعد ما كان بيلبس احلى حاجة في الدنيا اشيك حاجة موجودة بقى بيلبس هدوم مقطع وبقى وياكل يوم ويومين لا ليه مصعب ده كله ليه بتقف بتشيل هموم ده كلها فوق كتافة عشان كان عنده قضية عايش لها هو ده الراجل الراجل اول حاجة يعملها ايه الدنيا تبقى تحت رجليه. فهو ده الدرس الاولاني. احنا المهضة بندور على رجاله. صفات الرجالة ايه يا جماعة? اول حاجة كده. الدنيا ما تأثرش فيه. شوفوا بقى المهمة الصعبة. ايه اللي النبي صلى الله عليه وسلم هيختارها لفير مصعب. لما رجعوا من الحبسة وبعد تلك النبي صلى الله عليه جمع الانصار وبيعوه وبدأ يمهده لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة راح النبي صلى الله عليه وسلم باعد سيدنا مصعب عشان يبقى تفيره مصعب حيروش يحمل هم الإسلام يقولوا كده النبي صلى الله عليه وسلم ألقى بالدعوة كلها سيد مصعب يعني النهاردة قالنا 13 سنة في مكة في عذاب واول يعني بارقة أمل الجماعة الاسباعة العقبة الأولانية وبعد كده الثانية الثانية وصلوا غاية ثلاثة وسبعين واحد هم دول اللي يبقى حنبتدي يعني بشار الخير فالناس دي لازم يعرفوا الدين صح مين بقى اللي هيعرف الناس الدين سيدنا مصر يشيل الدين ده كله على كتابه ويروح يعلمهم بس هو هيروح يعلمهم ايه عشان ناخد درس ثاني هيعلمهم اكيد اللي هو درسه على مدى الفترة اللي قاعد فيها مع النبي هو القرآن اللي في مكة كان بيتكلم عن ايه القرآن اللي في عن العقيدة يبقى رقم اثنين الراجل اللي احنا محتاجينه النهاردة لازم يبقى يحمل عقيدة صحيحة مصعب حيروس وينجح نجاح منقطع النظير وفضل الله مصعب كان سببا في اسلام كبار الانصار منهم واحد اسمه قسيد بن خضير سيدنا قسيد ده نزلت الملائكة لتستمع الى تلاوته للقرآن وكان سيدنا مصعب برضه هو السبب في اسلام سيدنا سعد بن معاذ اللي اهتز له عرش الرحمن لما ما. كل دول في ميزان حسناتك يا مصعب يبقى الدعوة يا جماعة الداله على الخير كفاعله الناس دي كلها تيجي فين في ميزان حسناته عمله كله في ميزان حسناته لانه كان سبب في اسلامه من النهاردة با يا جماعة ممكن يضحي الدينه تضحيك مصعب من النهاردة عنده استعداد انه يعيش لنصر الدينه ولو كلفه ده الخروج من حياة النعيم والطرف من النهاردة عنده استعداد يضحي بشيء من ماله. خمسة في المية لله عندك استعداد ده النهاردة لتبديع زينك علشان جنيه الأخ بيقتل أخوه عشان الورث نقدر اللي حصل أنت ينفع تضحي دينه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في الزهد وحسنه الشيخ الألباني يقول صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين هو ده مصر الزهد واليقين الزهد الدنيا تحت رجلين واليقين عقيدة صحيح قضيب ويهلك آخرها بالبخل والامل شوفوا يا جماعة ازاي سيدنا مصعب حتكون خاتمته. سيدنا مصعب استشهد يوم احد والنبي صلى الله عليه وسلم اختصب ومهمة تانية قال له انت اللي حتشيل الراية يعني احنا بدماغنا يعني هو شاية للراية العالم اه حاجة كبيرة رمز الاسلام بس يعني الدنيا ساعة احد والكفار لما بقت لهم الغلبة والناس جرت هو لمسك الراية ارمي الراية وجري. ما فلاقيتش يعني حتى قماشه بتاع بعضين اللي سيدنا نجيب راية مكانه. وقال ابن قامق واحد من المشركين وراح جاي وراح ضربه على ايده اليمين فتقطعت فهو كان ماسكها باليمين راح نائل الرايه على ايده الشمال راح ضربه على ايده الشمال راح ضمها بعدوديه راح ضمها حضنها ومات واخر ما نطق به وهو على هذا المشهد قاعد يدعو وما محمد الا رسول قد صلت من فضله الرسولي افا ان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجب الله الشاكرين يا جماعة رمز الاسلام رمز مات هو حضنه والنهاردة بقى لما انت تشوف المشهد ده وتستكر انت بتفرط قد ايه دينك ده مش عايز يفرط في راية النهاردة بقى اخبار الصلاة ايه اخبار صلاة الفجر ايه اخبار صلاة الجماعة ايه لسه النهارده مش قادر تضحي بالسجارة لسه النهارده مش قادر تضحي بالصحوبيه لسه النهارده ضعيف قدام شهواتك النهارده ممكن تسيب الصلاه علشان ماتش كوره النهارده ممكن تبيع زمتك عشان شوية فلوس النهارده مش فارقه معاك ربنا راضي في السما ولا ساقط النهارده تايب اختك ولا بنتك ولا مراتك ماشيه في الشارع بالشكل اللي كل واحد عارفه النهارده والنهارده هي بتفرط تحجدها اللي هو رمز حياتها وتذرها وعفتها ومش مشكلة وسيدنا مصعب عشان راية الاسلام يموت وهو حضنها وما تقعش الراية وفي لسه روح يموت وهو حاضن راية الاسلام ويمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فيحزن صلى الله عليه وسلم ويقول من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ويقول على شهداء أحد يميها أشهد أن هؤلاء شهداء عند الله يوم القيامة فأتوهم وزوروهم والذي نفي بيده لا يسلم عليهم أحد إلى يوم القيامة إلا رب عليه شهداء أحد رجال طبقوا ما عهدوا الله عليهم كم مرة بأنت عهدت ربنا تتوب وكذا كم مرة قلت خلاص صدقت وما صدقت والله لو صدقت الله لا صدقت الله لو كنت جاي ربنا وانت مقبل عليه بكل وتقول له ماليش غيرك يا سيدي كان قد لكن للأسف انت واخد خطوة وبتجرب يعني سكت الدين ناخدها تنفع معانا ولا ايه الموضوع انا واحد يا اخي وأصاني. جربنا كل حاجة ناخد برضو سكه الدين بالمره فداخل مزمزق داخل رجل ورجل ها لا لا لا ده في ناس بتكشر وفي ناس بتعمل يا, يا عم خلينا نرجع تاني ما صدق الله إنما لو كنت رايشه وبتقوله كده سنخذ بإيه أصدق الله يا سيد تعالوا نقلب فضحة تانية ونشوف نموذج آخر راجل تاني حيحمله النبي صلى الله عليه وسلم مهمة من نوع خاص وشوفوا كان إزاي الدهن المرة دي مع سيدنا علي سيدنا علي طبعا يبقى أول ما يجي على ذهننا كده رمز الفداء والفضحية قال الله عز وجل ومن الناس من يشري نفسه يبيع نفسه ومن الناس من يشري نفسه اطقاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد فقال علي بن علي بن ثقيل أول من شرى نفسه اطقاء رضوان الله علي بن أبي طال أول واحد باع نفسه أنا عايزك تحط نفسك في الموقف ده موقف الهجرة لما ينام سيدنا علي في مكان النبي صلى الله عليه وسلم تقدر عن مهمه دي النهاردة يعني لو النبي صلى الله عليه وسلم قالك تقدر طقف النهاردة بتشتب دفعت عنه انتبه انما سيدنا علي قعد في مكانه ومتعرض بالنسبة تسعين في المية انه هي تتب. لدرجة من الصرائف ان سيدنا علي خلاص بقى هي الدرده هتيجي باستيسه هنموت هنموت. فكان بيكش يعني يجمع جسمه كده هو على الفراش فلما هم دخلوا عليه فلقوا ايه كاش? فرحوا رفعين للغطى قالوا له ما كان صاحبك يتدور النبي لما كان يقعد ما كانش بيكش احنا ولنا شكينا في الموضوع حيتضرب حاجة حيض هيموت حيموت, حيموت برضو يعني خلاص هي مرة واحدة خلاص شفتوا قد ايه المثال ده يا جماعة حيدينا صفات تانية في الراجل اللي احنا عادين بندور عليه ده اول صفة الشجاعة النهاردة الشجاعة يا شباب مش معناها التهور مش معناها انت تخبط وتصرخ وتبقى انت كده راجل الشجاعة يا جماعة معناها انك تبقى راجل اولا قوي بايمانك عمرك ما هتبقى شجاع وانت ضعيف اللي انت هتسميه شجاعة ده انت تصفشك صدرك في اي عركة ولا بتاعه لمشه دي الشجاعة الراجل الشجاع قوي بايمانه بالله الراجل الشجاع بيحسن ظنه بالله بتوكل على ربنا وانت المهاردة محتاج تبقى كده علشان محتاج قرارات شجاع في حياتك كتير مش قادر تاخدها انت المهاردة تيجي وتقول بص صلة ماشي قرآن يا عم ماشي أذكار ما يخصرش لكن ما تهوفش بقى ناحية سكة البنات وتتكبر ما تقعدش تقول لي ما ينفعش و لازم تصلح وتع بتاع... لا بحبها وما ما اقدرش يفتغن عنها اه فلما يجي يتقال لا انت لازم في النهارة تدخل قرارك انك تبقى رازم تعلو على شهواتك تقول يا عم مش مشكلة نبقى عيال و ونعيش زي ما احنا عايزين نحتاج الى رجل شجاع. ما فيش حاجة في الدنيا تاخد منه. مش زليل لشهوة. مش زليل علشان واحدة. مش زليل علشان قرش خول. هي زي قوة الايمان اللي انا بدور عليها. زي ما انتم يقول لك ايه? الحكماء يقول لك. الشجاع محبب حتى الى عدوه. الرجل الشجاع ده يبقى دايما الناس بحجن. لانه راه. احنا بحجن فريدنا عمر. نحب سيد سيدنا عمر. ان كل ما تيجي سيد سيدنا عمر تستجر ايه? رمز القوة وراجل. والجبان مكروه حتى الى امه. لدرجة زمان النساء لما كانت تحب يعني تضحك على راجل فتقول له ايه? اسد علي وفي الحروب نعامتهم. علي انا بس تابعة. لكن ساعة الجد يا ستي بلاش المشاكش. خلنا تحلم. النسانح كريم. النهاردة تنتهك اعراض المسلمات واحنا بنقول ربنا يسطرنا ويسطر ولايانا لان النهاردة الخوف والجبن قلوب الناس شعارات الناس اللي عايشين عليها ايه بقى الجبن نص الجدعان عيش جبان تعيش مسطور امشي جنب الحيث وقول يلا نفسي ما الدنيا انت عارف هي فيها ايه فخلينا يا عم فحلنا فالمشكلة حتى لو بقيت في حالك انت ما بقتش تقدر على نفسك ما بقتش تعرف تاخد انت القرار لنفسك نفسك اللي بين جنبيك مش قادر تتحكم فيها. هو ده معنى الشجاع اللي انا عايز يبقى جواد عشان تبقى راجل بجاء. ممكن النهاردة تاخد قرار شجاع. واتطهر ملك من الحرام. عارف ان المال ده حرام. عارف ان المال ده ربا. عارف ان المال ده جاي من غش ورشاوي. عارف ان المال ده جاي بالاحتيال ونصد. تقدر تاخد قرار. وتقول ان المال ده خلاص. حانفقه في اماكنه الشرعية. يصرف في الحاجات العامة والضحي ممكن النهاردة تاخد قرار شجاع والضحي بشيء من مستواك الاجتماعي تاخد النهاردة طالب علم غلبان تجيب له كتابين وتقعده يدرسهم علشان يبقى هو ده اللي ينفع النهاردة يرد على عالجماعة اللي بتصد النبي والجماعة اللي كل يوم والتاني يطلعوا لك بشبهات محتاجين ناس تبقى فهمة وعرفة النهاردة لسه الناس بتسأل فقالف به تقدر تاخد القرار الشجاع وتعمل زي سيدنا الشج لما نزلت ايه من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا مين اللي يسلف ربنا فيقول الله يطلب منا القرض ربنا عايز يستلف فيقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم فيقول وهبت لربي حائط جنينه بتاع لله ثروه النهارده بالملايين دي هو سيدنا عبد الحكيم بيعمل كده ليه لانه سكر من النبي صلى الله عليه وسلم الراجل جه للنبي صلى الله عليه وسلم وجد ان للنبي صلى الله عليه وسلم اغنام بين جبلين فلوس معرضة بالملايين فقال كل ذلك لك كل ده بتاعك يا محمد صلى الله عليه وسلم قال اتعجبك قال نعم قال هي لك فرجع الى قومه وقال محمد يعطي عطاء من لا يخشى الفقر والنبي صلى الله عليه وسلم بقى بيعيش على الايه على الاسودين لو انت مكان رح ايه؟ طب نسيب واحد نسيب نصيب خروصي مهاردة نتعشى به ينام هو صلى الله عليه وسلم ربما طاوي من غير عشد وشوفه ينسخ ازاي هو ده قرار الشجاع يا جماعة سيدنا علي حسفنا قد ايه الصحابة كانوا بيحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وانا سألك بتحبوا؟ طبعا قاوي قاوي من جوه قلبك طب فيك ايه منه؟ فيك ايه منه؟ شلت بتحبه؟ اللي بتحبه واحد بيحب يقلده ما انت بتقلد فلان وفلان انه هبه عشان عجبك والخطر فين؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم وقال المرء مع من أحب فلو بتحبه والله من كل قلبك أكشر بأعظم نعيم رفقة محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة. مش المرء مع من احد. مش بك تبقى مع النبي. يبقى من كل قلبك. وعشان تعرف انت بتحبه ولا لا اعمل زي. يا اخي ايه سيرته النهاردة من غير كسوف. معلوماتك عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. زي معلوماتك عن المسلسلات والأفلام يعني تقدر كذا النهاردة طالب أقولك النبي صلى الله عليه وسلم كم غزوة غزاه النبي صلى الله عليه وسلم أي حاجة هذا بقى خضايح بلاش بلاش طبعا بعد كده نقول نحبه إنما سيدنا عليه مثال الحب الشديد لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد كذا النبي صلى الله عليه وسلم يكلفه بمهمة تانية وملهش إلا عليه رضي الله عنه جم في فتح خيبر خيبر دي اللي كانوا فيها اليهود وكانوا تحصنوا فعصرهم النبي صلى الله عليه وسلم أيام طويلة جدا. وبعض الحصون دي استعصت عليهم فسيدنا عليه كان عيد فما طلعش في اول الغزوة الحديث في البخاري سيدنا عليه بيقول تخلفت عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبة وكان به رمض جاله رمض في عينين فما قدرش يطلع اسمع بقى الكلمة دي ونفتي تنقشها على قلبك نفتي تقولها من جواك مرة بصيوا ليه فقال انا اتخلف عن رسول الله جنب. شوفوا الكلمة يقول أنا اتخلف عن رسول الله أنا اتخلف عن ديني أنا أتخلف عن نصر الحديبي محمد صلى الله عليه وسلم مش أنا اللي اتخلقتil الكلام انا لازم ادقى ايجابي لازم بكل الصور امصر ديني سيدنا المقداد بن الاس النبي صلى الله عليه وسلم قال سيدنا المقداد ده حديث جميل اوس قال ان الله امرني بحب اربعة واخبرني انه يحبهم ربنا فيحبوا امر النبي انه يحبوا قيل يا رسول الله تمهم قال علي منهم يقولها ثلاثا علي علي علي وابو زر والمقداد وسلمان امرني بحبهم واخبرني انه يحبهم. الحديث حصنه الترمجي. في اذنى المقداد ده كانت ليه كلمة شعار يحتاج المسلمين النهاردة. بيقول لا لأموتن والاسلام عزيز. ما بقاش على وجه الارض والمسلمين بالحالة دي. لأموتن والاسلام عظيم. وسيدنا عليه انا اتخلق عن رسول الله طول حي. لازم انصر ديني لازم يبقى المسلمين في عزة مش المهاردة الهزيمة النفسية طغف على قلوب المسلمين وحاسين انهم مش ممكن ينتصروا على اعدائهم لان الايمان ضعم القلوب فما بقىش في ثبات ولا بقى في يقيم المهم خرج سيدنا علي فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم في خيبر. فلما كان مساء الليلة التي كان فيها الفتح قال النبي صلى الله عليه وسلم لأعطينا الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله او قال يحب الله ورسوله يفتح الله عليه فبات الناس ليلتهم ايهم يعطى كل واحد يقول انا حط نفسك انت في اللحظة دي تنفع تبقى تحب الله ورسوله او تبقى محبوب عند الله ورسوله ولا ملكش وش برضو وهتقول مش بتاعتي فاخذ الناس يتجادلون مين ده بقى اللي ربنا هيفتح عليه فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال اين عليه فقيل يشتكي عينيه عند رمض ثانية النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فضرأ فاتاه النبي صلى الله عليه وسلم واعطاه الراية وقال قاتلهم فالو على ما اقاتلهم عامل ايه? قال انفذ على رسمك بالراحة رح لهم وشوفوا بقى عشان من بعد كده يقولوا الاسلام دين الارهاب شوفوا بقى النبي حيخطولوا المنهج ازاي قال له انفذ على رسمك رح لهم بشويش حتى تنزل بساحتهم ثم دعهم الى الاسلام مالوش لش خلص عليهم ثم دعهم الى الاسلام واخبرهم بما يجب عليهم فوالله لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم النهاردة بمصطلحاتنا احسن لك من احسن عرضية يعني مرسيدس اخر موديل احسن من الدنيا واللي فيها راجل واحد تكون سبب في هدايتك تدعو للخير فتاخد حسناته لذلك اول شيء نخدم الموقف ده أهمية الدعوة يا جماعة والدعوة بالإيه؟ بالحكمة والموعظة الحسنة احنا ما عندناش عنف ولا استخدام للقوة الا في حالة انه يتعرض الدعاء لمضايقات فما يقدروش يقولوا لكلمة الخير بيقدروش يقولوا رسالة الاسلام للناس فلو كتفوهم واتهدوهم يبقى مفيش حال هنا لكن الاول ايه الاول الدعوة فاهمين يا جماعة لحسن النهاردة الشبهات دي من كتر ما بقى اتكال بقى في ناس من المسلمين شاربينها ويقول لك اه صحيح موجبت الكلام ده في ديننا الدعوة يا شباب الاسلام فرقبة كل واحد مننا فاقوع تتخلف عن اداء المهمة العظيمة اللي ربنا امتن عليك بيها يمكن تستخف بقدراتك يا تقول يا عم دعوة ايه وشغلة ايه انا بتاع زنوب ومعرف انت تتكلم في الصفح في قصة تانية خالص يضحي ويتدقى رمز للإسلام وتحمل الراية يا عم بالراحة خلصني الاول من المشاكل اللي انا فيها ما انت هتقلص بديه ما انت يمكن النهاردة مش عارف تبطل كده ولا كده ولا كده من الزنوب انت بتاخد شريط تدي واحد تبقى سبب هدايته تاخد حسناته رصيبك يعلى عند ربنا تقول بعد شوية حبب إليه الإيمان وزينه في قلبه وكره إليه الكفر والخصوقة على فنه. بعد شوية مش طايع يا إيه المالة لده يا أخي رغاية ورجع قلب ما كانت حلوة ما كانت زي الفل إلا ألبها ما بقيتش طايع زي ما بحصل العقل لما تبقى هتيجي كده يبني ركعتين بس قم صلي الصبح ركعتين والله مش هاي بقى انا بعدين بقى انا منام شوية تقلت ليه؟ لان انت رصيد السيئات عالي فبقيت وعندك في الطاقة والطاقة دي ما بيجبهاش الا بالايه? الا بالطاقة شفتوا بقى سيدنا علي كم قد ايه؟ نسال الشجاعة والحب تعالوا بقى المرة دي مع مثال فريد سيدنا عباد ابن بشي ابن عبادة بن بشر ده كان واجل من الانصار اسلم بيقولوا كان سنه صغير جدا فاعت ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وشوفوا اللقطة دي بقى كانوا الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم راجعين من غزوة فالنبي قال لهم من رجلان يكلانا الليلة مين اثنين يقوموا ويشتغل في الحراسة فقام عباده قال انا وقام واحد من المهاجرين وقالوا انا فخلاص النبي يوررهم المكان اللي هيعودوا فيه فوقفوا فسيدنا عباد قال له اخوه ها مين ياخد الاول ومين ياخد الاخر مين يعني ريح انت الاول وانا اقوم ولا ريح انا الاول وانت تقوم نعملها ايه بالتناوب يعني قال له لأ انا هريح انا الاول وابتدن احرص انت وانا هاخد اخر الليل سيدنا عباد يا جماعة لو انت مكان هتعود لك ثلاث اربع ساعات واقف في الليل ومفيش أي حاجة هتجيب رجل وتقول تسمع لك حاجة ولا تسجيل وتسمع لك اغنية بزيدة ولا تسمع الدنيا هتبقى مالا تقلق ثانية ساعات هتعمل سيوم ايه ولا فقط تسرح وتحلم احلام اليقظة وتفتكر زمان وتفتكر بعدين وتقلق تعيش في الاحلام والاوهام هتعمل انت فاعدها سيدنا عباد قام يصلي بالليل وبدأ يشرح في القراءة فاجيه العدو فشافه راح ضربه بسهل اللي عليك انا لو في الموقف ده ده انت لو, لو تشكيه دي ابرة بتعمل لك مشكلة تعالى بقى النهاردة سهم واحد من بعيد يرميه ويجي فيه اقل ما فيها هيفرخ يا ناس تلحقوني ايه قوم جمع اي حاجة يقوم اللي جنبيه قول له افحى كده سيدنا عباد يشيل السهم ويرميه ويشرع في صلاة يضربه الثاني ورحمته في اللي متاع ويرميه الثالثة بقى بدأ يتعب راح راكع وساجد وراح مقوم صاحبه فاول ما صحه صحي من نومه بص لقى سيدنا عباد سايح في دم قال له ايه ده ازاي ما قلتليش ليه قال اسمع بقى الكلام لقد كنت في صورة كرهت ان اقطعها فوالذي نفسي بيدي لولا ان اضيع صغرا امرا به رسول الله بحفظه لقطع نفسي قبل ان اقطعها يا نهر ابيض ده انت بتبقى ماسك المصحف والموبايل يرن تروح قافل ومعادين تتكلم حبتين وترجع احنا كنا فين؟ نزاله بيحصل يا جماعة؟ بيتضرب وممكن يموت بس اصله بيصلي ومش عايز يسيب الصلاة ومش عايز يقطع الصورة اللي كان بيقرا فيها قالوا انها كانت بصورة الكهف بتتقري صورة الكهف كل يوم جمعة رجالة ولا ايه الاخبار؟ هو ده بقى واجب الايه؟ الحراسة اول حاجة تستفيدها من موقش فايبنا عبده تنفع النهاردة اتحاني عن دينك في اي حتة؟ مم. يا رجالة تنفع اصحاموا عن الدين النهاردة في اي مكان تنفع تحرص سنة النبي صلى الله عليه وسلم اللي النهاردة بيستهزئوا بيها والنهاردة كل يوم التاني يقول لك سنة ايه والمسلمين النهاردة لما تيجي تقول لهم دي من السنة ايه تنفع في مكانك مش واقف ليه على الحتة بتاعتك والله لو واقف الحتة بتاعتك ما كانش حالنا يبقى فيها ربنا خلقك في المكان ده في البيت ده دخلت الكلية دي اشتغلت الشغلانة دي مش عبت مفيش حاجة عند ربنا عبت لحكمة عارفها بقى ولا مش عارفها الاخوة لما يجي يلتزم يبقى هو فاهم ان هو لازم حيقعد يتعلم العلم ويعرف كذا ويعرف كذا ويبطل خالص انه يبقى ناجح في حياته ليه لانه اصلا فاصل ما بين ده وما بين ده ولان اصلا الشغل النهاردة الناس الدنيا وقلق لبها فلما بيختلط ديهم بيحس ان دينه بيضيع وهو مش قادر يقف في المكان ده معذور من ناحية بس مش معذور من ناحية ثانية انه مش عارف ياخد نية صح ويتعبد ربنا بالشغلانة اللي هو بيشتغلها مش عارف ليه علشان الدنيا دي عشان الفلوس عشان هو دماغه النهاردة بيشتغل عشان يجيب فلوس وفلوس علشان عشان يعم بها بقى عشان يمتع بها نفسه عشان يمشي بها اموره مش الفلوس زي ما ربنا بيقول في حديث القدسة ان انزلنا المال لا الصلاة الصلاه وايت مش الفلوس علشان تخدم على دينك لا الفلوس النهاردة علشان يبقى ليك واجهه اجتماعية وعشان الناس تعاملك من جيبك ما تنتك من جيبك حتى لو راكب العربية الفلانية هتستريش لك الورود او في ناس مش عارفين هو بيشتغل عشان الشغل عشان شغله متعته كل واحد مش واقف على الحته بتاعته لو واقف على الحته بتاعتك كان حالنا ضاع الدرك الثاني انك تشوف بقى حظ القرآن بالنسبه لنا عباد مش عايز يقطع على الصورة. طيب انتو بقى يا شباب اخبر القرآن معكو ايه كل يوم ما بيمرش من غير ما تمسك المصحف طب ليه يا شباب ليه المصحف اتهجر يمكن عشان مش عارف خمس النهاردة المصحف بيوفت المسلمين ايه برك حاجة كده ليتبرك ديه انما المعاني مش دخل الالو افكرك ديها يمكن يبقى ده درس عمل النهاردة تنتفع فتخرج من الجالسة دي ويبقى ليك ورز يومي من القرآن القرآن يا جماعة سبب الشفاء لكل الامراض سواء كانت النفسية او البدنيه قال الله وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمه فاحيانا كده ما تبقاش فاهم ايه مشكلتك والله حلها يمكن عشر ايات تقراها كده يروحك تفوق اقول لك مثال بسرعة عشان تعرف قد ايه من القرآن شفاء النبي صلى بيقول من اصابه هم او حزن فليقل واحد انا مهموم ده عندي كده ايه مشكلة نفسية صح طيب يا جماعة حيقول ايه? يقول الدعاء، ده اللهم اني عبدك ابن عبدك ابن امتك ناطية بيدك ماضن في حكمك عدل في قضاءك افألك بكل اسم من هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك. امن. المحروف تبقى ايه يا جماعة? امن تكشف عن الهم بعد الضباجة الطويلة دي وبعد الكلام الجميل اوي ده يبقى ايه? انك تكشف همي ده يا رب. لا. ما هو مش هينكشف لو أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي الجدول النخ اللي تروي منه قلبي فلو تراوى قلبي يبقى لا في هم ولا في فهمتم؟ هو ده القرآن ما نفتكش إنك تحب ربنا فقال صلى الله عليه وسلم من فره أن يحب الله ورسوله، فليقرأ في المصح المصحف بس كده تبقى سبب إنك تحب ربنا ما نفتكش تبقى أفضل خلق الله إلى الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خياركم أحسن الناس من تعلم القرآن واعلمه ما نفتكش ترفع رافك وتعيش عزيز في زمن المهانة دي قال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يرفع بهذا الكلام أقواما ويضع به آخرين مش حاسف إن في حاجات أقع بينك وبين ربنا نفتك بقى العملية تبقى في صلة بينك وبين ربنا علاقة قوية اسمع للنبي صلى الله عليه وسلم هو بيقول ابشروا فان هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بايديكم بينك وبينه حين قراءة القرآن صلة فانت بتقول العملية متقطع الزنوب مخلية ماليش وش في مع ربنا لو مسكت في المصحف المتحف يبقى بدأت تتصل بالله يبقى بينك وبين ربنا صلة وعلاقة ما نشتكش تبقى مليونير ولا ملياردير يسمع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم عن حرف من القرآن فيقول اقرأوا القرآن فانكم تؤجرون عليه. انا اني. لا اقول الف لام ميم حرف. ولكن بصرها دي. ولكن الف عشر. ولام عشر. وميم عشر. فهذه ثلاثون. ده اقل واحد. في نفحة يضاعف لهم بسبعماء ضعف. وفي نفحة يبقى والله يضاعف لمن يشاء. واحد هيقرب تدبر وتمعن يبقى الحرف اللي هيقراه ممكن يبقى بمئة الف ويمكن يبقى بميزيون الله يوضع على كل يبقى الرجالة يا جماعة يا شباب لازم يبقى ليهم حظ من العبادة عشان هي, هي دي لحتقويك هي دي لحتديك القوة دي ولازم يبقى ليهم ورد من الليل سيدنا عباد لما لقى الدنيا كده حيعمل ايه في الليل بتعمل انت ايه بعد الليل ده الليل ده بتاع كل سيدنا عباد قام يصلي عشان عارف ان قيام الليل شرف المؤمن عارف ان قيام الليل بأب الصالحين ده شعار الصالحين في كل زمان ومكان. شعار الصالح انه لازم يبقى يقيم الليل فتتدي انت تقيم الليل عشر آيات. ماشي يا عمر اخذ معاك الموضوع حتة حتة اتدي بعشر ايات بالمعوزتين تنفع ركعتين بالمعوزتين علشان لا تكتب عند الله في الليلة دي من الغافلين النبي صلى الله عليه وسلم يخبر في الحديث من قرأ عشر آيات يعني في صلاة الليل لم يكتب من الغافلين ارفع بقى فوق شوية توصل ها عشرين تلاتين اربعين كل يوم التاني بتزود شوية في عدد الآيات اللي انت بتقراها لغاية ما توصل لمية لو وصلت المية من قرأ بمئة آية كتب في هذه الليلة من القانتين كتب عند ربنا راجل عابد فاشع لله سبحانه وتعالى واسع لله سبحانه وتعالى. في نصفه أولى ذا اللي بيوصل لالف اللي بيصلب ألف كتب من المقنطرين والقنطار يوازي جبل أحد من الحصناء. يبقى لازم يا جماعة صلاة الليل. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: عليكم بقيام الليل. فإنه داب الصالحين قبلكم وقربه إلى ربكم. أنا سألت العملية خرب قيام الليل ومكثرة للسيئات. ومنها عن الاسم. يجي يسأل ويقول نفسي ابقى كاره ده. نفسي اكره المعصية دي بحك ده. برضو مش قادر استغنى عنها. عايزها كده منها عن الاسم. قيام الليل قلت لك انا نص ركعتين يا جماعة بس. ركعتين هتصليهم. بقول والله واحد وقول اعوذ رب الفلق. نرفع نرفع نرفع نرفع لغاية ما توصل للدرجات العالية. دي الدروس اللي استفدناها من سيدنا عبدالي. عرفنا ان حرص الدين بتبقى بايه? حرص الدين بتبقى بالقوة. والقوة تبقى بايه? بالعبادة. شوفوا الاية دي. وانتوا تفهموا. ربنا سبحانه الله وصف سيدنا يحيى، فقال ايه? قال يا يحيى خذ الكتاب بقوة. وقاتيناه الحكم صادية. قالوا الحكم هنا النبوة. فلما الاول ايه? خذ الكتاب بقوة. لازم تبقى قوي. هتتقفوش ايه? بيعباتك. بتعطيك لله. لو بقيت قوي بيعباتك وطعطك. هتمسك. هتثبت. ساعتها تمثل. ساعتها تسدين لك في الارض. ساعتها يكون ليه حكم الارض. لكن النهاردة عشان احنا مش مسكين فبقى حلنا زي ما انتوا البداية هنا. البداية امسك صح. البداية ما تتنزلش. دينك دينك لحمك دمك. وان قتلت او حركت. لسه الكتاب مليان صفحات. وتعالوا المرة دي مع حب رسول الله أسامة ابن زيد رضي الله عنهما عارفين يا معم؟ من الحاجات اللي أنا مرت عليها الأسبوع ده ترجمت سيدنا أسامة وأنا بحضر الدرس ولفت مضري جدا بص الحديث ده بيقول أسامة لما كان صغير فجيه راح واقع في الأرض فتعور سيدة عيشة بتقول فقمت أمسح عنه الدم فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يمس دمه فقال النبي صلى الله عليه وسلم قاعد يمس دمه كده علشان مشفق عليه عشان تعور وبتقول لكم مرة من المرات جئتوا ونظفوا مخاطبتا فقعدت ونظفت بحن نمس اصل لك ايه اللي استيبع عايشة ايه يا عايشة احبيه فانني احبه سيدنا اسامة يا شباب في سن 18 سنة سن 18 سنة حيقود جيش قوامه ثلاث ثلاث واحد فيهم ابو بكر وعمر كان ايه اللي حصل اللي حصل ان في جماعة من المشركين بقوا على طريق من المدينة الى الشام واقفين متربسين بالمسلمين. كويس، فبقوا يشكلوا فطر. علشان دول لازم يدايده، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعطلهم الجيش بحيث ان هو يزليهم عن المكان ده علشان تعوش الطريق ما بين المدينة وبين الشام، وعشان يمهدوا بعد كده لفتح الشام. فدي مهمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك في صفر سنة 11 من الهجرة كلف سيدنا أسامة بالمهمة دي فالصحابة يعني ذا 18 سنة يعني فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل برضه ما كانش عاجبكم زايد وأيموا الله والله إن كان لخليقا بالإمارة سنة 18 سنة وخليق بالإمارة يقدر يشيل يتحمل مسؤولية النهاردة نسبة الطلاق من السنة الاولى بيقولوا خمسين في المية لانه مش قادر لانه كان فاهم الجواز الصحوبية هو فاهم انه هو ايه الجواز ده متعة وفراش وبس بص لقى دكتورة وحامل اهل وسهلا بص لقى زي السفل بيه كان بيقعد يظهر بمزاجه زي السفل بيه انا قاعدة لوحدي هتسبني كده اه بعد شوية عايزة وعايزة اه مش لاعز بالسلامة وهي من ناحية تانية البنات النهاردة ما بقتش امها بتطلعها من بيتها وهي عارفة يعني ايه احتياجات زوج احتياجات زوج دي مش هي برضو كده بس المتعة الجسدية احتياجات زوج احتياجه الروحي ان هي تعرف ازاي تقول له الفيلمة الجميلة اللي تروي بيها روحه النهاردة تبقى عارفة ازاي له الحاجات الاساسية اللي بيستح بيها اي بيت لكن ده النهاردة بتقعد انت تجرب سنة اثنين وفي كله تكاوي تكاوي ما فيش مفي ما شاء الله. ما شاء الله لا قوة لله. ارميه. اه تي فا برضو. فنسنة الاولى. ليه? لانه النهار في التربية كده ما بتطلعوش راجل. يتحمل المسئولية. يشيل فينفعه في يقود حد ده. لا عارف يفتح بيت فيقود حتى مراته. هو عارف يقود نفسه اصلا. ده هو ماشي كده. الدنيا تجيبه شمال وتجيبه يمين. زي ما تبدو. انما يا سيدنا قسامة ايه? من سنة 18 سنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأيم الله إن كان لخليقا للإمارة وإن كان لمن أحب الناس إليه وإن هذا لمن أحب الناس إليه بعضه المهم مرض النبي صلى الله عليه وسلم فال穆سالمين انشغلوا في قضية مرض النبي صلى الله عليه وسلم وبعد كده وفاته وبعد كده تأمير سيدنا أبو بكر ويبقى أول خليفة المسلمين كل دخل وقت بعد كده سيدنا أبو بكر قال لازم ننفذ وصية النبي صلى الله عليه لانه من المشاهد انه سيدنا اسامة كان من اواثر الناس اللي شافوا النبي وهو على فراش الموت الحمى زادت فمش قادر يتكلم فدخل سيدنا اسامة فبيقول هو فاقذ يشير الي ويرفع يده الى السماء فعرفت انه يدعو لي سيدنا اسامة بقى حيعمل يا جماعة هيطلع بالتلاث تلاث دول جيش وحيروش علشان القبيلة اللي كانت اسمها القضاعة دي اللي وقف على طريق الشام هياخد بقى كل الاساليب اللي مفروض النهاردة تاخد بيها اللي احنا بنقول عليها مهارات القيادة. يخطط فح ويمشي فحر. فيبتدي في الاول يشوف. هم القضاء دول كلهم مرتدين مشركين كلهم اللي فيهم ناس ووسطهم لسه في ناس مسلمين. فحيستعين بدون على السنين. عزان يبقى يقولون الوضع ماشي ازاي. وحيروح مدهمهم فجأة مرة واحدة. فحيجروا. الصحابة بتقول ما رأينا جيش أسلا من جيش أسامة ما قتل في هذه المعركة شخص واحد من المسلمين. يعني حتى بس يعني هتبقى في بكاكات مناوشات. لقد جيروا وسبوا المكان وهو خد المكانهم وكده يبقى أمن الحدود الشمالية لدولة المسلمين. في سن كم يا جماعة؟ في سن 18 سنة. الدرس اللي احنا النهاردة لما نشوف الصفحة سيدنا أسامة دي نستفيده ويبقى هو يبقى درس القيادة. انا عايزك الاول تعرف تخطط لنفسك انت النهاردة الفنادي لو تعمل ايه مم. بس ايه يعني من غير مبلغات من غير برضو شعارات كبيرة رمانة يعني. هعمل كده وكده لا, لا لا. بالراحة انت تقدر عليها الفنادي الفترات اللي هتشغل فيها عندك دراوطة بالشكل الفلاني عندك شغل هياخد منك وقت الفلاني تقدر تفرق قد ايه علشان تحط لنفسك مهمات واشياء تنفذها الفنادي تقدر كل يوم تفرق ساعتين ساعة تقدر على ديه ساعة ساعتين طيب الساعة ولا الساعتين دول ينفع ساعة تعمل فيهم ايه اتجي اشوفها انا ايه الحاجات اللي انا محتاجها انا محتاج النهاردة اصلح العلاقة بيني وبين ربنا بيني اه محتاج اتعلم محتاج النهاردة احط لنفسي منهج منهج في التربية اربي بيه نفسي اسمع الشرايط دي ابقى ليه يا شيخ يتابعني علشان مشاكل كلها اعرف حلها برضه محتاج اتعلم محتاج يبقى عقيدتي عقيدة تمام عشان كل يوم التاني الشبهات دي. ثاني حاجة عبادتي الصلاة اللي بطليها دي ابقى عارف بطليها صح ولا اصحح عباداتي. ثالث حاجة لازم يبقى ليا دور فعال لازم ابقى ايجابي لازم اعمل حاجة اغير اللي حواليه. ما بقاش طول الوقت انا اللي رد فعل وانا السلبي وانا اللي قاعد وسط الناس غريب. لا ابقى عزيز. والنهاردة اعرف ازاي افاطب الناس واعرف اوصل لهم كلمة الخير. احط النقص في موقف اثنين وثلاثة واربعة لغاية ما اتعلم ده فشخصيتي تتغير هي دي بقى مهارات القيادة الاول قيادة للنفس عشان بعد كده تصلح انك تعرف تقود بيت يمكن لو ادرت على ده تقدر تقود امك محدش يقلل من قدراته والله قد يصلحك الله في ليلة يمكن في تبقى تصبح كده نقص بقيت شخص ثاني انا اه والله لما لا ليه لا ممكن بتستخدم قرارك وتشيل كل الحوادث اللي قدامك وتبقى عندك طاقه مولع من جوهك لازم ما يهدلكش بالي تيجي تنام كده تقول النهارده كده ضاع ما عملتش حاجه ما ينفعش لا هقوم اعمل اي حاجة. همسك مصحة. هقوم اصلي ركعتين هتصل بواحد اقول حاجة. هعمل كذا ما ينفعش ما ينفعش يمر عليا يوم من غير ما اتى اعمل خطوه لقدام هو ده المسلم هو ده الراجل تعالوا بقى مثالين نختم بهم. اول مثال مثال الرجل الامه في رجال كده بيتقال عليهم رجال ايه امه زي ما ربنا سبحانه وتعالى وصف سيدنا ابراهيم ان ابراهيم كان امه واحد مش بواحد ولا باثنين ولا ب ولا بألف. 1000 ده واحد باممه كامله مين بقى اللي هنضرب بيه المثال المرة دي سيدنا معاذ ابن جبل اشمعنى يعني سيدنا معاذ علشان سيدنا ابن مسعود كان بيقول ان معاذ كان امه قائفه فواحد من القاعدين بيقول وابنسعود بدأ ان تختلف عليه عليها ايه? ان ابراهيم كان امه راح في ابن الرسول بالصباح ايه? ما النبي? مين يا ابن اللي علي انا? ما نفيه. والله ان كنا لنعبده امتا. الامة مين بقى الامة? داعية الخير. القانف المطيع لله ولرسوله. طب بلك قال ايه? الامة الداعية. هذه الدعوة. وقال ايه المطيع لله ورسوله قدل العمل سيدنا معزة الثالثة امام العلماء النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال عنه يحشر معاذ يوم القيامة بين يدي العلماء نبذ والحديث في وسط الامام بن باستاذ حكم نبذ قالوا يعني يتقدمهم برمية قوس يعني العلماء كلهم يبقوا وراء وسيدنا معاذ اول واحد في الصف قدام قال كان امام العلماء يبقى عالم وعابد وداعي. هي دي يا جماعة سلط العصر. ربنا قال ان الانسان لفي في الا الذين امنوا علموا. وعملوا الصالحات عملوا بما علموا. وتواصلوا بالحق. قاموا بمهمة الدعوة. وصبروا في كل مرحلة من هذه المراحة. غير كده لازم يبقى خسران. غير كده يحصلوا خلمة. اللي ما يقومش بالثلاث مهمات دول من المسلمين يجيب واحدة على واحدة لازم تلاقي عندهم خلل ما في حياته فين النهاردة يا جماعة المسلم اللي عارف شغلته ايه عند ربنا فين الراجل اللي عارف دينه كويس وما عندوش الانفصام في الشخصية تلاقي واحد عارف وما بيعملش واحد بيعمل ومش عارف يعني ملطاشة معنا الجماعة كل السيكولوجي وعلم النفس يقولوا هي دي حالة من حالات الشيزوفرينية هي دي حالة من حالات الانفصام في الشخصية تحس انه بقى شخصيتين هو وسط الناس وسط الاخوة وسط الجماعة الحلوين الصالحين زي الفل وهو برضو وسط الجماعة البيضين برضو زي المفيش امع إم نكرة تأخذه الريح هكذا وهكذا فالانفصام في الشخصية ده مصيبة لانه دليل على خلل ممكن يؤدي الى نفع انا بقولش لنفع النفاق انه يبقى بيحب الاثنين بيحب الاثنين بيحب المعصية وبيحب الطاعة. بيحبهم لكن انا دايما اقول النفاق انت انا بحب الطاعة وبيعمل المعصية يعني نفس تغنيبني مش عايزها بس لسه بعيد النفاق بقى انه يبقى ايه ده وده هو ده بقى. معاكم معاكم وعليكم عليكم احنا عايزين النهاردة تبقى شخصيتك شخصية متكاملة تقوم بهذه الوظائف الايمانية الثلاثة على اكمل وجه. ابن معاذ اسلم عنده كم سنة? ثمانتاشر سنة. هيعيش كم سنة? ثلاثة وتلاثين سنة. هيعمل ايه خمستاشر سنة? ايه اسمعه? اولا كان معاذ احد الفقهاء الستة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. صحابة كل واحد منهم على قدر عظيم طبعا من العلم. لكن في ناس الفقهاء بقى الناس. كانوا ستة. هو واحد منهم. حتى ان معاذ كان يفتي في عهد النبي صلى طلع فلا. وجعلهم النبي صلى الله عليه وسلم اعلن الصحابة بالحلال والحرام وكان احد اربعة حفظ القرآن كاملا من الانطار ما كانت في العلم اديه علشان كده سيدنا معاذ حيدخر النبي صلى الله عليه وسلم لمهمة تتناسب مع الشخصية العلاقة دي المهمة دي هو كده في العلم في العبادة كان صاحب صلاة وتهدد وكان يصلي في الصحر ويكثر من الدعاء في معجم الطبراني الكبير حلية الأولياء أن سيدنا معاذ كان إذا تهجد من الليل حاج. احفظوا يمكن الكلمتين ينفعوا يقول اللهم قد نامت عيون وغارت النجوم وأنت حي قيوم اللهم طلبي للجنة بطيء وهربي من النار ضعيف اللهم اجعل لي عندك هدى فرده الي يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد كان معاذ نموذج في الطاع. عشان كده اسر عنه انه كان بيقول اعلموا ما شئتم اتعلم يا حبيبي زي ما انت علموا اعلموا ما شئتم ان تعلموا فلن يؤجركم الله بعلم حتى تعملوا يبقى علم وينتفع به. علم يعمل به. مش كلام خلاص. هذا الفتى العملاق يكلفه النبي صلى الله عليه وسلم بمهمة من نوع خاص. لما النبي صلى الله فتح مكة. الناس دي بقالها دي بقى شوف ثمان سنين وتلاتاشر سنة بقالهم عشرين واحد وعشرين سنة بينهم وبين الدين يعني مسافة كبيرة. فالناس دي محتاجة النهاردة لما يدخلوا فيه ناس دخلت بطبيعة الحال غلغت. خلاص المسلمين بقى ليهم قوة وعزه ففي ناس دخلت كده. فالناس دي محتاجة تتعرف على الدين. مين اللي حيقوم بالمهمة دي بقى? مين حيقوم بمهمة تثقيف وتعليم اهل مكهة معارضة. عنده كم سنة في عائدها? تلاتة وعشرين سنة. تلاتة وعشرين سنة يعلم بلد بحالها. يعلمهم يعني ايه دين? وبعد كده الناس هيطلم اسند له دعوة اهل اليمن بعته تفيروا لاهل اليمن على ثاني يقول لهم الدين ويعلمهم ويأخذ بأيديهم الحديث الصحيحية ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له انك تقدم على قوم من اهل الكتاب هيحط لنا بقى الاسس اللي احنا بيها نمشي في الدعوة ومشنا في الوقت نمشي احنا بيها يبقى رقم واحد ايه بعد كده رقم اتنين ايه بعد كده رقم ثلاثة ايه اول حاجة ليكن اول ما تدعوهم اليه الى ان يوحد الله تعالى. يبقى اول حاجة التوحيد يا دمعة. يقول سيدنا ابو بكر اول ما اسلم جد ستة. تمام. بس هو العلم اللي عند سيدنا ابو بكر في لحظتها ده. رفقته للنبي صلى الله عليه وسلم. يقينه. يبقى يقدر يوصل حاجة. مش يعني حيستغل كده وهو ما عندوش اي اهلية للقيام بالدعوة. فاهمين? يبقى لازم يكون عنده شيء عشان يقدر يوصل. اول شيء يعرفوه ايه? التوحيد. يبقى التوحيد دائما اولا. وبعدين فاخبرهم لو عرفوا ربنا أخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم فإذا أصلوا فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة في أموالهم يبقى ناخد السلم واحدة واحدة أركان الإسلام وبعد كده نعلو إلى مرتبة الإيمان مثل يبقى نقول له أحوال القلوب والزيتع رفض يبقى في يقين ويبقى عندك توكل وحسن ظن بالله مراتب الإيمان الأول خلاص يقوم إسلامه على شهادة التوحيد الصلاة الزكاة صيام الحج بعد كده يؤمن بالله ورسوله ايمان يقين عظيم تمشي المسألة بالشكل ده ولما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم انت يا معاذ هتبقى هناك ذيك الفتوى فقال له بما تقضي قال اقضي بكتاب الله يبقى اول حاجة القرآن فان لم تجد قال فبسنة رسول الله قال فان لم تجد في سنة رسول الله ولا في كتاب الله قال اجتهد رأي ولا آل يعني ولا اقصر في ذلك هي دي بقى برضو اسك تمشي كريم استنى اول حاجه في طلب العلم اخبار حفظ القران ايه انت عليك مثلا ان انت تتعلم قراءة القراءات مش دلوقتي اقرا من الاول بس القراءة تعرف تقرا بيها انت النهارده محتاج تعرف السنة المصطلح بعدين في منهجية في طلب العلم يبقى الاول القرآن وبعد كده السنة وبعد كده يبقى عنده الادوات اللي يقدر بيها يكتهد ويتكلم عشان مش اي حد النهاردة يفتي ويتكلم وهو مش مؤهل للكلام ده عارفين يا سيدنا معاذ كيف مات المشهد ده والله انا اتمنى من كل قلبي ان تكون خاطمتي هكذا سيدنا معاذ انتقل داعية متحرك يتحرك في كل مكان فانتقل من اليمن راح الشام علشان يدعو هناك ويعلمهم فسيدنا معاذ لما دخل الشام حصلت حمى ومات فيها ناس كتير اوي كان معاه ابنه وكان هو متجوز من اثنين وكانوا بيقولوا من شدة عدله عشان تشوفوا النماذج تعدوا الزوجات بقى بجد في حياة الصحابة. كان لما يروح النهاردة بيت فلانة. النهاردة حيباك عند فلانة. فلما يروح بيت الثانية ما يشوفش عندها كوبايت ماني. من شدة ورعه. هو ينفع يعني. بس من شدة ورعه ما يعملش. فالمهم ماتت بالحمة. زوجته. فراح عامل لي بقى. راح جاي عند القاضي وراح عامل قرعة. مين تخش قبل مين? علشان ما يبقاش يفضل واحدة على عالتانية. دول ماتوا. لسه بتاعدل حتى في مين يدخل قبل الثاني في القبر هو ده معاذ المهم ماتت زوجته قدام عينيه وبعد كده مات ابنه شوفوا بقى النهاية العظيمة لمعاذ قعد معاذ يغمى عليه فإذا أثاق قال أخنط خلقك فوعز ذاتك إنك تعلم أن قلبي يحبك يقول له أخنك كمان شدة الموت سفرات الموت يفتح عينيه ويقول وعزته والله يا رب انت عارف ان انا بحبك اخنق خنقه فوعزته انك لا تعلم ان قلبي يحبك مرحبا بالموت حبيب جاء على فاقه فقر. كان نفسي من احسن كده لاني احب لقاء الله هذا احب لقاء الله ساحب الله لقاء يعيش بالعلم وبالعمل وبالدعوة مش بقى النماذج التانية اللي كل يوم والتاني نسمع عنها فالشباب الأسبوع اللي فات اتصلوا بي شيف ينفع نطلع على منتحر ليه يا ابن الولد كان قاعد بيشرب مع الشباب جايبين مش عارف بانجو ولا عاملين ايه العملية تقيلة قوي قالوا لا الليلة كده مش هتنفع ننزل نجيب شوية بنات ونقضيها صح نزلوا قال لهم انا متنوق مش قادر تبوني شوية اريح هذا معاذ يقول وعزتك انك لا تعلم ان قلبي يحبك وهذا يموت متفصد على الله فاي الفريقين تريد ان تكون منهم تريد ان تكون على شاكله ده وتموت كده ولا تموت فجاه بعد ما تعد الخطوط الحمراء الله يستر اذا يا جماعة المسلمين خذ الخطوة الاولانيه وقف ابواب الشيطان كل لله كما يريد يكن لك اعظم واكبر وفوق ما تريد. اخيرا ناخد اخر مهمة مع سيدنا زيد بن ثالث التكليف المرة دي بقى بايه سيدنا زيد كان شاب عطال حاد الذكاء. تقدر تقول عليه النهاردة موسوع استقافة رجل من طرق خلق. سيدنا زيد كان عمره 11 سنة يوم ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وكان أعجوبة من اعجيب الزمان كان معروفا بشدة زكاة علشان كده كان واحد من حفظة القرآن واختاروا النبي صلى الله عليه وسلم علشان يبقى واحد من كتاب الوحيد ولما النبي صلى الله عليه وسلم شاف في القدرة والمهارة اختاروا لمهمة مستهلة أبدا كان النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يرسل رسائل إلى ملوك الأرض يدعوهم إلى الإسلام فبقوا يردونه فبعضها مكتوب بلغات غير اللغة العربية فالنهاردة النبي احتاج إلى مترجم فوري عايزين واحد؟ يبقى عنده لغة فكل سيدنا زيد بهذه مهمة يا شباب لازم النهارده يبقى معاك لغة لازم النهارده في عصر السماء المفتوحه ده تبقى عارف ازاي بيفكر التامين عشان تعرف تدعوهم النهارده لازم تبقى مجيد للغة النهارده لازم تبقى عارف ازاي تشتغل على كمبيوتر زي النهارده تدخل على المواقع وتاخد المعلومة من شبكة الانترنت مش بقى خشلي على كده تخدم بيها امتك المهم النهارده في علماء أو هكذا يصار إليهم في مجال من مجالات العلوم الدنياوية وعالم مسلم بس النهاردة ما بيتنسبش الإسلام النهاردة بيقول لك العالم المصري فلان صاحب كذا والعالم السوري والفلان والعلان بيتنسب لقوميته إنما كانوا بيقولوا أينشتاين كان يهودي فرويد كان يهودي النهاردة بيقولوا اليهود 12 مليون واحد في العالم النهاردة تتعمل لهم قوانين ضد الشعوب العلمانية زي فرنسا بيتعامل قانون معادات السميين عشان ايه ليهم شوكة 12 مليون وانتو مليار و200 مليون وما بتحركوش حاجة وما بتهزوش حاجة والغاية النهاردة بتواجد الماركي مش عايزين يعتذروا اعتذار رسمي لان كده ده بيجي في مجال ما حدش يقدر يتكلم فيه الا وهو حرية التعبير انما كانت حرية التعبير مع درودي فاعد لما اتكلم وشكت في المحرقة نامت وتعامل قانون معادات إسلامية في فرنسا فالمهم النهاردة دول بيتقالوا يهود بيتقال عليهم يهود ما بيتقالش عليهم نمثويين ولا ألمان ولا كذا لان النهاردة مش واضح عليه بيهم فلت من بعيد قاعد تقول شيء اهو يهودي بقى رجل كده يبقى دينه ده في حاجة واحنا بقى مسلمين وابننفعش يبقى احنا بقى اللي عندنا الغلط وفي كده بتتسلل النفوس لها في المطلوب النهاردة المطلوب انه يبقى فيه واحد يعرف يتقي الحاجات دي كويس بس بيخدمها علشان خاطر ايه علشان خاطر ضيها من ناحية تانية تعالوا شوفوا المهاردة الشباب بيعملوا ايه تلاقي الواحد من دول يقولك بيتعلم ايطالي ايه اللي دخلت يعني مودل ايطالي بس ايطالي ولا اسباني تسأل يا عم بياخد كورسات ايطالي والماني قالك لك اصل هو لما بيروح يصيف في الساحل الشمالي فيه هناك ناس طالينه واسبان فما بيعرفش يتلاغي معاهم فهو ياخد له كلمتين دلوقتي عشان يعرف يقول اي حاجة يعرف يضبط المسائل في المصيف السنه الجايه بيحصل يا شباب الكلام ده ولا مخلص بيتعلم لغة عشان ايه وانما سيدنا زيد بيتعلم العبرانية فالد بقى في اسبان النهاردة لو انا خدت كورس اتعلم لغه عشان اعرف اوجي وكتابة ومحادثة تاخد معكة دي دي في اسبوعين ومفيش الوسائل اللي بنسبلنا النهاردة يعني يجيب شرايط ويجيب مش عارف ايه ويبتدي مفيش الوسائل دي خالص انما ربنا يبارك له لانه مخلص وصادق عشان عايز دين فيتعلمها في اسبوعين هو ده سيدنا زيد سيدنا زيد بعد كده حيقوم بأنبل واصرف مهمة يمكن في تاريخ الاسلام مهمة ايه بقى جمع القرآن لما النبي صلى الله عليه وسلم يموت وينشغل المسلمون بحروب الردة ويحاربوا مسيلمة الكذاب للدعوة النبوة ففي معركة اسمها مع معركة الجمامة يموت عدد كبير جدا من حفاظ القرآن فيجي سيدنا عمر اللي سيدنا بكر يقول له ادرك أدرك الأم الحق حفظت القرآن بيموتوا بعد كده مش هنلاقي القرآن لأن القرآن كان مكتوب على صحائف وفي اجزاء منه محفوظ بس من اللي ينفع المهرضة أم بالمهمة من الراجل اللي يقال له تعالى شيل زين. فيستدعي سيدنا ابو بكر ويقول له احنا اخترناك عشان تقوم بالمهمة دي. شوفوا بقى حرصوا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول له ايه؟ اتفعلاني. انت وعمر يعني. اتفعلاني شيئا لم يفعله رسول الله. فيرد يقول ذلك والله خير. عشان يفهمنا حاجة. يحفل النهاردة بقى بعض الناس بفهم غلط. يقول لك ايه? اي حاجة ان دا بنعملهاش بتقبيد عنه. لا يا جماعة مش اي حاجة مع النبي وما الفين فعل الصحابي وفين اجماع الصحابة فعل الصحابي الذي لم ينتر عليهم الحاجات دي تدخل علشان متأضبطين المسألة يعني فيدنا زايد يرد يقول لهم فوالله لو كلفتموني نقل جبل من الجبال ما كان اسقل علي مما امرتماني به من جمع القرآن لكن لانه راجل بجد هيخدامع القرآن من صدور الحفظة ويقاعدهم ويجيب الحاجات المكتوبة كل حاجة ويجمعها بمنتهى الضقة لان ما فيش احتمالية للخطأ ما ينفعش ان حرح الووطة اثمنا او الووطة اثمنا ماينفعش ده كلام ربنا قلتها بعمل. ربنا سبحانه وتعالى يعينهم على يداء هديهم الشاهد بعد كده يجمعوا المصحف وبعد كده يبعثوا بنسخ الى كل حتى اتفتحت من بلاد المسلمين فيصل الناس اللي كانت بتاعتهم وطريقة لغتهم يجي يقرأ المصحف يبتدي يقرأ بطريقة غلط واحد تاني كده واحد تالت كده واحد رابع كده لغاية ما شوية بشوية هتبقى هي دي الطريقة اللي هيتقري بيها فييجي بقى في عهد سيدنا عثمان ويجتمعوا على مصحف واحد مين اللي هيقوم بالمهمة دي برضو؟ سيدنا زيد سيدنا زيد هو ايضا اللي هيقوم بالمهمة ارجوك لما تنسك النهاردة مصحف افتكر الراجل العظيم زيد بن ثابت الحمد لله لا يخلو تقريبا بيت من مصحف بس من وراء المصحف اللي بين يديك دلوقتي يقف راجل كبير الشأن اسمه زي ابن ثابت اذا نحن نحتاج الى رجال يتحملون المسؤوليات اصحاب قضايا هم دول اللي يعرفوا يقودوا البشرية غدا يقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه الطبراني في الكبير وصححه شف الالباني عند الله خزائن الخير والشر مساتيحها الرجال تقدر تشيل مفتاح من دول تقدر النهاردة تقدر تشيل مفتاح من ابواب الخير دي وتكون انت اول واحد يفتحه ينفع في انت النهاردة اول واحد في الشلة يلتزم ويجيب كل الشلة معه يفتح باب الخير ده يبقى صاحب الفكرة الاولى في اي عمل من اعمال الخير يلا يا جماعة نروح ملجأ نروح هناك وننفذ قول النبي صلى الله عليه وسلم اتحبه أن يلين قلبك وتدرك حاجتك انفح على رأس اليتيم واطعمه من طعامك يلين قلبك وتدرك حاجتك فتروح داع الناس لتنفيذ العمل الخير ده انت تكون السبب في ادخال بسمع على مسلم غلبان افضل الاعمال ادخال السرور على قلب المسلم تنفع تبقى ايه تنفع هي تبقى اول واحد تتحجب في الحي والناس يبصوا عليها يبصوا عليها يلاقوها انسانة باجتزامها وسلوكيتها وتصرفاتها يقلدوها. ينفع. عند الله خزائن الخير والشر مفاتيحها الرجال فطوبى لمن جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس شيء خيرا من ألف مثله إلا الإنسان في واحد عندنا بكام بألف منهم سيدنا أبو طلحة يقول النبي صلى الله عليه وسلم صوت أبي طلحة صوت بس لا صوت أبي طلحة في الجيش خير من ألف رجل. حديث المستذرة الصاحبة الألبان. عندنا واحد بألف زي ابو طلحة. عندنا واحد بمين. قال الله أيكم منكم عشرون قابرون يغلبوا مئتين. أيكم منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا. وعندنا واحد باثنين. ودي أَلْحَاد. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف، فإيكم منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإيكم منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين ما عندناش أقل من كده ما عندناش حاجة اسمها الرجل الصفر لكن الصفر كتير فلازم يبقى ليك انت كمان دور ما حدش يتخلف عن أداء المهمة اللي ربنا اختارها ليه ما حدش يتقلق قدراتك ما حدش يقول انا منفعش. ما حدش يقول مفيش فاين. كلنا ننفع نعمل حاجات كثيرة جدا. زي ساعات ما بتنجح حياتك انجح بقى يا اخي المرات لديمك. شوفوا صفات تاريخ رجال الاسلام بتقول ايه? محمد الفاتح يفتح القسطنطينية تنه طلبه عشرين سنة. الامام الشفعي يجلس للإفتاء وهو لم يتجاوز العشرين سنة. الامام البخاري يكتب كتاب التاريخ على الليالي المقبرة ما كانش عنده مصابيح عشان يكتب عليها. فيتسنى الليالي اللي الامر بيطلع فيها عشان يكتب كتاب تاريخ. وعنده كم سنة? 18 سنة. محمد بن القاسم الثقفي يفتح بلاد الهند والسن وسنه 17 سنة. ابن ثينية. كان وعنده عشر سنين سبب في اسلام يهود. حتى النساء. قاموا بمهمات عظيمة. شوفوا اسماء. تروح للنبي صلى الله عليه وسلم. وتعرض نفسها للخطر. والقصة مشهورة. وفيها سميت بذات النطاقين. تروح وتجيب الاكل والشرب عشان النبي صلى الله عليه وسلم قاعد في غار ثور مع سيدنا بوقت لمدة ثلاثة ايام. حياكلوا واشربوا منين? وكانت حامل. تمشي المسافات دي كلها. وهي حامل. شوفوا المعمارة. واحدة من الصحابيات. حفت انه مش ممكن تقعض امرأة يوم غزوة احد خرجت وقاتلت وضربت وانجرحت جرح شديد في كتفها وما عادتش ولا ثوانا. هم دول النساء اللي ابنت راجل. يا اخي ده حتى الطيور والحيوانات كانت لهم مهام. شوفوا الهدهد. عارفين بطبيعة الحال قصة الهدهد? هدهد فان سليمان. لما غاب عن الطابور فان سليمان كان سيعاقبه فرجع وقال له انا اتأخرت علشان كنت في اليمن كنت في ماها اسمها سبق. لقيت فيها الناس بيعبدوا الشمس والعجيبة ان امرأة بتحكمهم. الهدهد كان خايف على التوحيد غيران غيران لربنا بس كان ايجابي لما شافهم كده ما فكتش وراح رايح قيل في سليمان في ناس بتعبد الشمس من دون الله الهدهد يقوم بمهمة عظيمة الهدهد يبقى سبب في اسلام بلد. فيتدي سيدنا سليمان الكتاب يتدي له رسالة يبعثها بالقيس وبعد كده تتوالى الأحداث تأتي بالقيس إلى سيدنا سليمان وتدخل في الإسلام بإيجابية مين؟ بإيجابية هذه بإيجابية حيوان طائر إذن هذه هي الإيجابية التي تصنع الحضارات الإيجابية هي دي مع ذرتك قدام ربنا عشان لما يجي يسألك ما تحركتش ليه؟ ما تحركتش ليه؟ تقول إذا تعمل كذا يا رب وما كانش اوضر اعمل أكثر من ده. اعمل في المتاح. واذ قالت امة منهم لما تعزون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة الى ربكم ولعلهم يتقون. الايجابية دي هتخليك ترجع لك احترامك لنفسك. هترجع لك الثقة والعزة بدينك. مش هتوعد تتفرج على أصحاب الميلة الأخرى وازاي النهاردة بيقودوا العالم وتوعد انت تحبط وتصبط وتقول احنا ما في ناش فايدة ولا مليون سنة يا اخي لما نحصل أمريكا زمان كان الواحد يقول له هو. يقول له عايزك حاجة تغيرها عارف يرد يقول له ايه يقول له شف لها واحد صغير انا كبير انا لازم نبقى رفع رافع انا كبير بديني لكن طول ما احنا بعيد عن تعاليم ديننا حنبقى قادل قوم سيدنا عمر الهالك في كل زمان. لازم نفكر الكلمة دي قوي. انا كنا اذل قوم. فاعزنا الله بالاسلام. فمهما نطلب العزة بغير ما اعزنا الله به اذلنا الله. اعمل ما مبادلة. هتيجي ازاي? نقلدهم اهو. اخرتها ايه? ما احنا بنقلدهم بقالنا خمسين ستين سنة. بقالنا امتين سنة. من ساعة الحملة سنة. سين بقى? اخبرنا ايه? فمهما نطلب العز بغير ما اعزنا الله به اذلنا الله. فلف ودور عمرك ما هتعرف طريق العز الا بتعطك لله سبحانه وتعالى. النهاردة لو عايز تبقى ايجابي وليك دور في الحياة مش هيحصل الكلام ده ابدا. من غير ما يكون ايمانك قوي. وامامك مش هيقوى الا ايه? الا بتعطك لربنا. يا اخي ده حتى اديك ليه مهمة اديك. وانت مالكش اي حاجة يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في حديث سنن ابي داوود وصححه الالباني لا تسجد الديك فانه يوقظ الصلاه بيشتغل بيعمل حاجة وفي النهارده من المسلمين اللي يقولك لك بلاش منها اذان الفجر ده يعني برضو نوعي بعضينا احنا قاعدين سهرانين طول في الليل فيعني في عايزين نعرف ننام اي استاذني يا عم أزن. ما حدش هيقول حاجة بس بلاش يعني راحيني من احلى نوم احنا نايمين ومستايزين دماغنا تمام التمام ليه بقى يعني التوقيت ده والله الواحد قف بجد قال لي لأحد الممثلين نزل لهم صهران في المصرحية هو رجعت ساعة 3-4 خل نزل لهم. لهم يا جماعة نقدر بعضينا بس والله كده نقدر بعضينا بس يعني أنا إسته رجعت عمام الشغل وانتو شايفين احنا بضا يعني نتعب مالاش يعني الميكرافون أنام أعرف أنام بس ممكن يعني معالش افضوه شوية يعني لو عزيزونا عزيزونا محدش بيض حقا <تصفيق> والزيد يؤذنوا للسفراء يا شباب ليه مش عايز تتحرك مستني أرضيت بالحياة الدنيا الله يقول يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله إذ قلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل اسمع للنبي صلى الله عليه وسلم وهو بيقول لك هي دي الدنيا اللي انت عباك وركن عليها والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه هذه في اليوم فلينظر بما يرجع هي دي الدنيا إنما بص بقى العكس الجنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الصالحة المفارد موضع صوت حتى أدي كده في الجنة موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها هتختار إيه بقى أدي الدنيا وادي الجنة أنا أخاطب الكل وأستثير فيكم الغيرة للجين أمتك محتجا لك والله رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغيث عشان تنصر سنته إخوانك في كل مكان مضطهضين بيقولولك أرجوك بطل المعاقع عشان ما يتأخرش النص يا شباب انتم كلكم طاقة حيوية فيكم القوة فيكم الحماس لكن بتغففها غلط أنا عايز الأمثلة اللي أنا ضربتها دي تبقى واتبام عينيك عايزين نرفع يا شباب من هنا ورايح الشعار ده. لن يصدقني الى الله احد. عايزكم تفتكروا كلمة كان بيقولها واحد من التابعين اللي شافوا اصحاب الناس صلى الله عليه وسلم. لكن كانت عنده روح التحدي. ما كانش بيقول زي ما انتم بقى كده ممكن تطلعوا تقولوا ايه? يا عم قاعد يقول لك الصحابي فلان والصحابي فلان. يا عم دول كانوا عهد الصحابة. انما ايش جاب لي جاب? انت عايزوا اللي بقى زي الصحابة? ما تسر بيقول كده. ابو مسلم الخولاني كان بيقول اي اصحاب محمد ان يتأثروا به دوننا هم بس هم اللي ينالوا حظهم من النبي واحنا لا كلا والله لنزاحمنا منهم عليه زحاما حتى يعلموا انهم قد خلفوا وراءهم رجال تنفع تبقى كده, كده لا ده شوفوا جاريه كانت عند واحد من الثلاث اسمه خالد الوراق كانت مكتهدة جدا في عبادة فمرة خالد دخل عليها فقال لها يعني بالراحة بالراحة هوني على نفس ربنا غفور رحيم ربنا بيقبل القريب وبيكثره رحيت اعرف سبتها عارف قالت له ايه قالت انا املي في الله كبير لكني اعمل واخاف حصرة السباق فخالد قال لها اصدق ايه يعني ايه حصرة السباق قالت لما يتسابق الناس على الصراط حكونا نفين النهاردة الناس بتقول لك يا عم يا خش الجنة وخلاص اي حاجة تقول له دي غمسة في النار الراجل انعم اهل الارض احسن واحد في الدنيا عاش فلوس ونساء متعة الدنيا كلها يغمس في النار غمسة فيقسم بالله ما رأيته نعيما قط. فالنهاردة غمسة في النار مستهلة فما بالك لو كتب عليك يوم في النار يطلع بالف سنة ولا يطلع بمئة الف سنة يبقى اي الاخبار عشان لما تيجي تقعد تقول له يقول لك كل المسلمين هخشوا الجنة طب ما هو كل المسلمين هياخشوا الجنة بس انت ترضى تتعذب يا عم الجنة الجنه من منقلت العقل الكلام ده انت قاعد ما قلت لك الفاديات دي كلها ما لسهش تبقى واحد من دوت ما لسهش النهارده تبقى راجل بجد هتبقى اول واحد في جيرانك يصلي في المسجد هتبقى اول واحد في عيلتك تتعلم قران وتفظه قول لنفسك انا اول واحد حقوم اصلي وادعي واستغفر لما ربنا ينزل في الصفه الاخيره لازم ألح أسبق عشان أبقى من السادقين السابقين. السابقين. قول لنفسك أنا حلبس الحجاب أول واحدة صحابي بكرة حقص يوم القيامة قدام النبي مش حكفس حقوله إحنا كنا في زمن صعب والفتن كانت شديدة لكن إحنا كنا رجالة حاولت أتمسك بسنتك واهتدي بهديك. حاولت بكل طقس منصرك أنصر دينك أنا مش حكفس من هنا ورايح لو وقفت قدامك لا. انا هعمل كل مجوسعي علشان ذكرى لما اقابلك على الحوض تحضني وتاخد بايدي وتدخل من الجنة. مش هتهرب منه وتفتكر شريط الماضي والذكريات والمعاصب لان الصفحة دي خلاص اتقفلت في حياتك ومن هنا ورايح هتعيش بديمك قولوا للعالم كله يا شباب محمد ما خلف بنات محمد صلى الله عليه وسلم خلف رجال وإحنا أدها يا رسول الله مستعدين يا شباب من هنا ورايح هنبقى رجالة يا شباب من هنا ورايح هنأخذ القرار الشجاع يا شباب وحنقوى بإماننا ونعتز دلنا أسأل الله تعالى أن يجعل ما قلت وما سمعتم حجة لنا لا عرف سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أن أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد النبي وأزواجه ومهارك المؤمنين وذر ياتي أهل على كما صليت على آل مجيد